وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أممها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 سَوَعَيْسَ بَنِي مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِنْ فَاقٍ غَلِيظًا لِيَسْأَلُوا الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَنِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اللَّعْن عَلَيْهِم رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعون ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصركم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَجْتَمِعُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وتكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسول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 وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا وحيما فرد الله فَأَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا فَأَزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُوَّعَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْعًا فَأَصْبَحُوا بِهِ يَخَرّونَ ۖ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۖ وَأَورَثْتُمُ الْأَرْضَ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَضَلَّلْتُم مَّسِيرَهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ زواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسلحكن سرّ حجميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يطاعف لها العذاب ضعفا كان ذلك على الله يسيرا ومن يقلق منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مروتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء وَإِذًا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا اقرن في بيوتكم ولا تضلوا جنة بر وجن تبرج جاهلية الاولى واقموا الصلاة واتين الزكاة واطيعوا الله ورسوله انما يذيد الله ليذيب الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إِنَّ الله كان لطيفا خبيرا المسلمين وال穆سلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانين والقانات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصّابر والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيراً والذائرين الله كثيراً والذكرى عذب الله لهم مغفرة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 عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدئ وتخفي في نفسك ما الله مبدئ وتخش الناس والله أحق أن تخشى لَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكِي لِئَلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى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 فَبِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ لِجَانِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين وقلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا ويسر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوك يا ايها الذين امنوا اذا نکحتوم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمدعووهن وسلحهن سراحا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاهد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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَسْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَتَغَيْتَ مِنْ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 إذا دعيت فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن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 لا جناح عليهن في آبائهن أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها وصلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير اكتسبوا فقد احتملو بهتانا.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 وقلبوا وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آته يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فضروا وامن الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضوا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فَقَنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُلًا لِيُعَذِّبَ الله والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله